حزيننا حزيننا يا زهراء حزيننا حزيننا يا زهراء حزيننا يلا سمع الزهراء صوتك يا مشيع ويا موالي نواسيها يا شباب ايوه يا يا زهراء حزينه حزينه يا زهراء حزينه, حزينة يا أول سمى بفراغيب ذوب مهجتي سمى واللينه ضربت محرى سمى نمزج في دم الحسن بالسمع من طاحت أنا يما Why Exx Áする Asshiden as a senha In public and his best Nını Vincent Ann 무얼 Man sah peu gharuk daru O amalu and now زارا مولاتي حزينه حزينه مرحباً آه, مرحباً اه حزينه يا يوسم ابن علي سجايا نحل نفتت حكايه سم ابن علي تجاد حنني يفتح شاي وانا الليجي يغول لا ولادي والنوايا تفجعني تحت بني ونسوان تحن حذاي والي تفجعني تحت بني ونسوان تحن حذاي عزيزي حزينا حزينة يا زهر حزينة حزينة